أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وان يحشرنا يوم القيامة في زمرته أيها المباركون إن من الشعائر العظيمة التي أوجبها ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه على جميع الأمم وأوجبها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 أن من ترك هذه الشعيرة حيل بين دعائه وبين أن يجيبه الله عليه هذه الشعيرة العظيمة التي قال الله جل الله ولتكن, ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر مدح الله هذه الامه مدحها في كتابه وهذا اعظم شرف كنتم خير امه كنتم خير امه اخرجت للناس للناس جميعا مسلم كافر انتم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 عن أحوال الأمم السابقة ذكر لنا من أحداثهم قصصا وعبرة بين ربي تبارك اسمه وجل ثناؤه أنه لعن بني إسرائيل بسبب تركهم لهذه الشعيرة العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال سبحانه وتعالى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 كان يرى جاره على منكر الصديق يرى صديقه على منكر الولد يرى أباه الزوجة ترى زوجها البعض يرى بعضهم على منكر ثم لا تتحرك يده ولا يتحرك لسانه بل أيضا طبع على قلبه فأصبح القلب يرى هذه المنكرات حتى تعود عليها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 لنبينا ولأمته من بعده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله جل الله في كتابه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وماذا يفعلون وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لتعلم أيها المبارك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 ان الناس اذا سكتوا عن الامر بالمعروف او النهي عن المنكر اوشك الله ان يعمهم جميعا جميعا بالعذاب يا عم الصالح والطالح قال عليه الصلاه والسلام لا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو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 والقراء والصالحون والمتصدقون يدعو خياركم يدعو خياركم يدعون الله ان يرفع عنهم الباس ان ينزل عليهم القطر ان يعمهم بالخير ان يرخص الاسعار ان يبعد عنهم الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق والخصومات فلا يستجاب لهم لما يترك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 إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك الله ان يعمهم بعقاب من عنده وبين عليه الصلاة والسلام ذلك بضرب مثل يصلح لأن يفهمه الإنسان لأجل أن يفقه أن المنكرات إذا انتشرت جعل ينزل العذاب على الصالح والطالح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 صعدوا بانياتهم لاجل ان يلقوها في البحر ليستخرجوا هذا الماء فمروا على من فوقهم يعني كما يقال سببوا لهم شيئا من الازعاج قال بعضهم الذين في الاسفل وقد راوا انهم احرج الذين في الاعلى ارادوا ان يبحثوا عن حل ليزيلوا هذا الاحراج لو اننا احدثنا في نصيبنا هذا خرقا فلن نؤذي من فوقنا ما دام أن الأسفل هو نصيبنا ونحن دفعنا ثمنه ونحن الذين نتحكم فيه إن شئنا جلسنا إن شئنا خرجنا إن شئنا بعناه نفعل به ما نشاء ما دام أنه نصيبنا لن الحق في التصرف فيه قال عليه الصلاة والسلام فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وهكذا سفيرة المجتمع إذا سكت الناس عن إنكار المنكرات وبدأت النساء يتساهلنا في حجابهن يتساهلنا في قيادة السيارة بدأ الناس يتساهلون فيما يتعلق بالأموال فيما يتعلق بالتدخين تعاطي المخدرات الغيبة أفات اللسان الكذب التقصير في حق الزوجة والأولاد هذا يترك الصلاة هذا يتعرض لاعراض الناس وهذا يفعل ما يفعل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 عن المنكر والا كنتم موعظه لغيركم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ابواب الدين مسدوده وثغور الاسلام محروسه والله يستعمل لطاعته من احب من خلقه فقط وان تتولوا يستبدل قوما غيركم العمل لهذا الدين لا يتوقف على اشخاص فقط وان تتولوا يستبدل قوما غيركم الدين باق وهذه الشعيره باقيه وانت انت الزائل لذا اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وأبشر بما يصفك وليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بلا منكر أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى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 وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان ورضي عنهم إلى يوم الدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودم الأعداء المله والعقيده والدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين اللهم فك اسرانا واسرى المساورين اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم, اللهم اجعلنا من انصار دينك اللهم وفقنا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 غفرت لك على ما كان منك ولا إلى هنا ندعوك ونرجوك ندعوك ونرجوك خوفا وطمعا ندعوك خوفا وطمعا فاغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقبل وفتك المؤمنين اللهم اقبل وفتك المؤمنين اللهم لا تردهم عن بابك خائبين ولا تحرمنا دعاء من لبوا نداءك طائعين واغفر لنا ولهم أجمعين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا تجعلنا من القانطين يا رب اغثنا يا رب اغثنا يا رب اغثنا غيثا هنيئا مليئا سحا غدقا مجللا الهنا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا اللهم لا تحرمنا فضلك بسبب ما عندنا اللهم لا تحرمنا فضلك بسبب ما عندنا إلهنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا عباد الله إن الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل والإحسان ويتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم واتصل